والسؤال الأخير، الشيخ نخل تعرفوا الشيخ أحمد الحازمي هل سميء ط هل سمياء طمأنه وهل تمسخه؟ ألا أعرف لا ولكن شخصيا لا أعرف ولكن أسمع به أسمع به يعني تمسخه بأخذ العلمي عنه <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا أعرف عنه يعني لا أسمعه ولا حيده شاء الله ان شاء الله من رجل رحيق إن شاء الله تعالى multimassal için 福